Ik kom. 129. وما أكل السبو إلا ما ذكيتم 117. ونقصموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا خشون وخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي. 117. فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فارسلوا in Okay. ولا كزال تطلع على خار ويخرجوا صور calling والان ZANG EN Zem. Why al وأن We 119. واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم 110. أنهم Tchau! E والله يعصمك من الناس اللهم هسنث ثلثه وما من I'm um, uh كانو يا كان تقوم أجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أَقْرَبَهُمْ Sterker nog, want het is "Inna, En We gaan ervan do يما فكن امرتوا اقوام من سكينه من اوستمات تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا أَمَانَتَكُمْ كَذَلِكَ يبين اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا En is Shayṭān, fajtani bula ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِن توليتم فاعلموا أَنَّمَا عَلَى على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين dienen وعملوا الصالحات جناح فيما diepen وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين Ja, ik ben een lemming, ik تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتذابع ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزا هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره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 117. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة 118. وحلم عليكم صيد البر ما دمتم حرما Tak Allah, die الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلم Jezus, <Sess> laat <Sess> <Sess> كَس أَرَدْتُ الخَبِيف فَتَقُمْ الله يا قد سمعتم بها وَاللَّهُ وَفُورٌ حَلِيمٌ. تكون <قدس> We gaan de الذين كفروا ولكن الذين كفروا يف اللهم اودعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون لفضيله الدكتور محمد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 فاحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ولو كان ذا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآتِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُ مَسْ The <laughs> first نَبِّئِ اللَّيْلَ الشَّاهِدَ تَنَاهَ قُمْ شَاهِدِي مَا وَمَا تَنَاهَ إِنَّ هادت على وجهها أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ما 129. عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس, القدس تكلم الناس في المهد وَا كَ ه ل ل وَ ا ذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكبر ما هو الأبرص في وإذ تخرج الموتى في وإذ كففت بني إسرائيل. هم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ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 ik ben niet te laat omdat ik hier vandaag de dag وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وَأَنْتَ على كل شيء شهير إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنة ايات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض